استمع إلى نطق حرف الهاء بالصوائت القصيرة في الكلمات الآتية ثم لاحظه ها هو هي هدية هنا هواية ذهب هدهد هر معهد اسمه هلال